بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا احصي ثناء عليه ه بأنه الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم شريك خلقه خ أ ش ه د أ ن ه أ د ى أ م ا ن ا ت دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اليقين فما تركنا إ ل ا على م ح ج ة بيضاء ن ق ي ة ن ا ص ع ة غير م ل ت ب س ة لا يزيغ عنها إ ل ا هالك اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف ا ل أ م ة وخلفها و أ ج ي ا ل ه ا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أ م ت ه اللهم ما أ ح ي ي ت ن ا ف أ ح ي ن ا على سنته ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته و أ و ر د ن ا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجمع بيننا وبينه كما آ م ن ا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ربنا و ج ع ل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل ل أ ح د سواك فيه شيئا وارزقنا صدق ا ل ن ي ة واخلاص العمل ربنا خذ ب أ ي د ي ن ا إ ل ي ك أ خ ذ ا ل ك ر ا م ع ل ي ك ب ر ح م ت ك ب ر ح م ت ك يا أ ر ح م الراحمين اللهم آ م ي ن و ص ل اللهم وسلم و ب ا ر ك على سيدنا م ح م د وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة السلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه جمعنا الله و إ ي ا ك م على الهدى و ا ل خ ي ر والرشاد ب ر ح م ت ه إ ن ه أ ر ح م الراحمين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لم يعد ا ل إ ن س ا ن يعرف كيف يتولى أ و يعطي وقتا لما يحب أ ن يتكلم فيه ولما يطلب الناس ا ل إ ج ا ب ة عنه من أ س ئ ل ة ضخمة في نفاجأ يوم أدري كل ولا بأحداث ه ؤ ل الذين خانوا الأمانة لأمة الإسلام والمسلمين ا خانوا وفرطوا فيها وضيعوها وأصبحوا أعداء ء لا اعرف كيف, يعني كيف يعيشون حياتهم وهم يرون ن ق م ة الناس عليهم بهذه ا ل ص و ر ة اليوم حدث حدث جلل جديد ومن عجيب الامر ان الانسان والله وقتا احداث الاحداث لا كأنه يريد بغير ومستعد بعض يعلق على أ ن تمضي ا ل أ م و ر أ ه و ن من هذا إ ن م ا حدث اليوم حدث جلل حدث لو حدث في ح ا ر ة ص غ ي ر ة في حي من احيائنا ا شارع من شوارعنا لثارت له أمة وانتفضت إنما يحدث هذا الحدث أو أمة وكأن ويتكرر ومرة حدث يحدث مسجد في صغير في من له الأمة ت ه مرة بعد ق ك أ ن ه ا لا شيء هنالك تفتح بعد هذا الحدث محطات التلفزيون فتجد رقصا و أ غ ا ن ي اليوم ظللت أ ق ل ب حتى أرى فوجدت ا ئ ل مسألة يعني طبيعية ب جدا ر ا الرقص كما هي والأغاني كما هي. لو لو مات م ج لو دولة وزير هي هي في سيعلن الحداد لو مات رئيس في د و ل ة سيعلن الحداد لو جرح ملك في د و ل ة سيعلن الحزن العام ودعاوى وتبركات وترى والله إخواني عدنا يعني يذبح عنق إنما الأمة ذبحا وترى أن نحن حتى والله يا ما عدنا نريد موقفا سياسيا حتى يذبح نريد أن أن نحن خ ل الامل ص ما م عاد هذا أ فلقد ف ق د ن ا ل أ وانتهى الأمر خلاص انتهت المسألة فقدنا الأمل في ق د ن ا الأمل ف أشخاص ي ع نصر ي كليا في لم الأمل بل الأمل عموما نفقد ن أو الله مقرر محتم لا ريب لا ريب ونصر الله آ ت لا محال ة لكننا نعبد الله ب أ ن ن ا فقدنا ا ل أ م ل في أ ب و ا ب معينه ة خلاص ا ن ت ت وسقطت حساباتنا هذه الأبواب وسقطت من حساباتنا إ ن م ا غ ا ي ة ما في ا ل أ م ر أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يرى ذلك يقول يعني إذا كنا لا نريد مواقف سياسية يا تمثيلية الجاهلية التي في عزيز لديه بيروح يستأجر جماعة اعملوا مع عادات بعض كنا الإنسان من بلادنا إنه أن إنسانا نساء إذا إذا لا مواقف مثلوا الأسف لا تزال لو له موجودة مات يعددني صوته ي ل ط م حتى لا يظهر ك أ ن ه لا يهتم بميته تلاقيهم جايبين اتنين ت ل ا ت ة اللي بتصوت واللي بتلطم واللي بتعدد وهذا كله حرام انما يفعلون ذلك حتى لا يقال خلاص والسبب في م س أ ل ة ا ل خ م س ة والاربعين والذكر السنويه ة اللي هي مسألة إنهم يريدون أن يقولوا إحنا يعني مش ما س د ق ن ا الميت مات ر م ن ا في القبر وانتهينا منه بل نظل نحتفل به د ل ا ل ة او ا ش ا ر ة على شديد حبنا له يعني اليوم عورتها عورتها بالادعاء وبعده الناس ان انما بالكذب تحاول أن تستر ولو بالادعاء إنما اليوم ماذا ولو ولو قلت لكم تستر تستر كما حدث برنامج عن ا ل ر أ س و ا ل ف ن ا ن ة ا ل ف ل ا ن ي ة و ا ل م ط ر ب ة ا ل ف ل ا ن ي ة والفيلم الفلاني و ك أ ن شيئا لم يحدث مع أ ن الاعتداء الذي وقع اليوم وقع مقدسات المسلمين ما الذي حدث لمن لا يتابع ووأسفاه على من لا يتابع والله وأسفاه على لمن على وقع وقع قدس أعظم من من حدث على من لا من يقول ع عليه ر ف أحداث المسلمين النبي صلى الله صلى وسلم ي ه المسلم صريحة مدوية ي قاطعة ق و ا ل عارف بزمانه ع ا ر فاهم ب ز م ن ف ا ه الدنيا مشي ز ا ي مقبل على ش أ ن ه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المسلم م فيما روية من لم يهتم بأمر المسلمين م الصادق فليس روية ن ه ويقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو انفجرت ب ا ل أ ل م سائر ا ل أ ع ض ا ء وشعرت يشعرون ومنتظرين يعرفون ولا بتنشر ينشر يشعر بشيء التعليق عليه الخبر كبيرة ولا يأتي بأنه بأن مصيبة الألم أن إنما الإنسان المسلمين مني من فيه في الجسم لا لا لا يزال هذه يتكلم ي هل ل ه نقاطع بضائع وهناك د ولا و لا ذ كذا ه تافهة هل مسألة ومسألة ق ع بضائع ل م ر ي ا ولا لا وهناك ن من يكلمك في انه بيشتغل في شركه امريكيه ة ن ع م ل ايه وهنعمل خالي بيشتغل في شركة كذا الامريكية ي هيسبها ويستقيل ا ما ذ ي حدث ا ل ي و م اقتحم المسجد ا ل أ ق ص ى بعدد من ال... بجحافل من المستوطنين المستوطنين دول, يعني إيه؟ المستوطنين دول ناس صيع ناس مدنيين عاديين يهود مدنيين يهود. لهم محاربين ولا عساكر ولا وظيفتهم من يعملوا لهم مساكن فخمة يهود ولدي دول ناس صيعين من شذاذ الآفاق. بيجيبوا يعملوا لهم آه يعني بيجيبوا ايواء ولا الآفاق عساكر شذاذ بس、فخمة. ع ب ا ر ة عن بيسموها ك ن ب و ن ا ت م د ن ه ك ذ ا يعني كما يسكن الناس فيما يطلقون عليه الكمباوندات وما الى ذلك إنها أصبحت ف ياتون ه مدينة سكنية ي أ بشذ... بهؤلاء الشذاذ يسكنون فيها ويستوطنون حتى تكبر المدن يحطوا هنا ب ؤ ر ة وهنا ب ؤ ر ة وهنا ب ؤ ر ة فينتشر الاسكان إ س ك ن ولذلك ل ا ا ت ي ط ا ا ن ن ه هو نوع من ل إ س ك ا المخدم عليه بزراعة وتجارة وشغل يعمل لهم مرافق وعمل ومدارس المستوطنين يسكنوا عليه وشغل يعملون لهم وعمل دول يعني وغيره حتى ا ل ن ه المسجد ر د د ة خ و ا ا إلى ل ا ل أ ق ص ى في ح ر ا س ة الجيش ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي وضربوا ب أ ح ذ ي ت ه ونعالهم م و المصلين ويستبيحون المسجد الاقصى أ وأنتم تعرفون أن ق ص ى تعرفون هذه ل ليست أول مرة. إحنا قبل كده لما كان اللي هو الآن وزير دفاع كان رئيساً للوزراء سمح لشارون اللي كان خارج الوزارة كليتا يدخل في حراسة 3000 جندي إسرائيلي إلى المسجد ل ح إحنا سمح حراسة د كده دفاع جندي ي وزير رئيسا في ث ة مرة بأن أ هو باراك خارج كان كان كان ا وتعرفون م س أ ل ة الحفريات التي تحدث تحت د ث ح تحت ت المسجد ا ل أ ق ص ى هو المسجد ده هو هل والله فيها تحته هم تكون تكون أقول القوض فوق وأنا أقدر أنزل تحت العمارة أحفر فيها واشتغل تحته وأنت ساكن فوق وتقبل أو ترضى لكن هم يفعلون ذلك يقولون صلوا أنا أنا أقدر أنزل أحفر كأن مسكن ساكن لكن لكن لما صاحب لما صاحب قاعد العمارة المسجد لك يخليك ذلك لكم المسجد سيتك بيت بيت في فيه لكن تحت ترضى تحت ي خ ت ر ق و ن ح ر م ة مسجد المسلمين ه ل يتكلم أحد هل ينطق أحد هل يعلق ينطق أحد أحد أحد واحد ي س م و ن ه تهويد نحن مقتنعين ان القدس ي ه و د ي ة فبنبحث عن أ ي آ ث ا ر ق د ي م ة تدل على انه في أ ي شيء تحت أ ر ض المسجد ا ل أ ق ص ى ي ن ت م ي ل ل ع ص و ا ل ي ه و د ي ي ع ن ي ن ه يهودي ع م ل ة ي ه و د ي ة و ر أ ه يهوديه بنحفر يمكن نلاقي ف إ ذ ا ما اكتشفنا أ ص ب ح ت هذه ا ل أ ر ض يهوديه ونهد بالمسجد الاقصى يا إخواني ليس المسجد اللي هو في علي المسجد القبة هو الذهبية ا ل ه م ش وفي ر اشهر ة والحقيقة دي قبة مقدسة وان هو وسلم كان معالمه ان شاء الله مقدسة لان ما تحتها هو المكان الذي صعد منه النبي ده ده صعد الله عليه الذي صلى المعراج لكن يعني المسجد الاقصى م س ا ح ة ك ب ي ر ة جدا و م س و ر ة بسور وبداخله ع د ة مباني من ضمنها ه هذه ا الصخرة يعني لو انكم مبنى تصورتم معي قبة يعني ان الصفحة لو ل ك هي المسجد الاقصى ق ب ة ا ل ص خ ر ة و ا خ ذ بناء داخل المسجد وهناك ا ب ن ي ة اخرى وهناك ساحات وباحات واماكن و ا س ع ة ولذلك ليس المسجد ا ل أ ق ص ى هو المكان المسمى بموضع س ج د قبة الصخرة أ ب م و أ و بمبنى أ و ببناء ق ب ة ا ل ص خ ر ة و إ ن م ا المسجد ا ل أ ق ص ى بناء كبير و س ا ح ة ك ب ي ر ة و أ ر ض متسعه ومن ضمنها هذا هو حائط عند المسلمين له معنى وله ب ر ك ة ل أ ن ه الحائط كما يقال الذي ربطت فيه دواب ا ل أ ن ب ي ا ء وربطت فيه د ا ب ة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم فهم يستغلون خلفه ليسموه حائط المبكى الذي يبكون عنده وترونهم يفعلون هذه ا ل أ ف ع ا ل التي يفعلونها هناك وما إ ل ى ذلك إ ذ ا بهم هم لا يكتفون بهذا و إ ن م ا يدخلون اليوم, اليوم بعشرات من المستوطنين في ح ر ا س ة الجنود العسكريين للجيش الصهيوني وأنا كما مرارا لا بإسرائيل للجيش قلت لكم نعترف نحن و ب ي س أ ل ن ي كثير من اخواني جزاه الله خيرا الشباب الكرام يعني ايه ماهي اسرائيل شيء قائم م وموجود ج و د كيان ا ق ئ م و يعني إيه لا نعترف؟ اقول نعترف لك ا ل م س أ ل ة ب ب س ا ط ة ان لو كان عندك بيت بيتك فبيتك وانت ساكن فيه اثناء ما انت مش موجود جاء مغتصبون وكسروا باب البيت ودخلوا و ا ع د في البيت مين ده قالك ده شحاته شحاته وعصابته ا ل ي بتقعد طيب بقى يموت سنين طويلة يعني والناس طويلة يعني وشغلانة واللي شحاته واللي يموت, يموت واللي وفي الاخر يعني عورة من وفي على ده السؤ هل سيدتك بتنزل في الشارع وتقول ب للبيت ص ت كده و ده بيت شحاته لا ده بيتي ت ق و ل ده ب الشحاته ل ي محتله فنحن لا نعترف باسرائيل اي لا نطلق على ارض فلسطين اسرائيل ولا نطلق على ا ل ع ص ا ب ة التي تحتلها اسم اسرائيل ما بنقولش وإلا يبقى زي الإنسان اللي اسمه محمد ما محمد وإلا الانسان اللي يقولوا بنقولش يبقى بيت فبدل ما دا بيت وعنده كده ده زي يقولوا لا ده بيت شحاته يا ولادي ده شحاته ده محتل البيت بتسموه بيت شحاته ازاي ده بيتي وشحاته ق ع د فيه مغتصبه محتله وهكذا لو أ ن سارقا أ و لصا سرق سيارتك فبدل ما أ ق و ل عليها س ي ا ر ة حسين أ ق و ل لا دي س ي ا ر ة شحاته يا سيدي شحاته ده سا حرامي س ر ق ا ل س ي ا ر ة ده مش هو صاحب السياره تسميها سيارته ازاي فكذلك الاعتراف باسرائيل أي أن نقول إ س ر اي ئ ل أو ان نقول دوله اسرائيل لا نحن نقول الوصف الحقيقي ان فلسطين من البحر المتوسط الى اقصى شرقها يقولون من النهر إ ل ى البحر بكاملها هي أرض عربية إسلامية هي أرض و أ ح د ا ل خ و ة ج ز ارجوك ه الله خ ي ا وقال أرسل أ ر لي ونبهني ان ل ا س أن هناك فارقا ضخما بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود فقد كانوا في بلد يعيشون فيه يعني عيشين في المدينة بني النظير فعيشين في المدينة قينقا عيشين في المدينة قريضة عيشين في المدينة بلد بلد موجودين فيها عيشين العيشين بن بن من ضمن بلد بلد وبلدهم إ ن م ا فلسطين ليست بلدا يعيش فيها اليهود دي بلد كان يعيش فيها المسلمون والعرب واليهود ج ا ء و ا من بلاد الدنيا اتفاوا تواعدوا ان يجتمعوا هنا ليغصبوا هذه ا ل أ ر ض ف ج ا ء هذا من م أ ر ي روسيا وهذا من إفريقيا وهذا من أوروبا وبدأوا يجتمعون اللي من هولندا واللي من بولندا واللي من إيطاليا واللي يجتمعون واللي ك ا وهذا وهذا وهذا أوروبا وبدأوا هولندا بولندا العراق من من من من من من من مصر واللي من、العراق. وعبد الناصر وادلهم يهود مصر وصدام وادلهم يهود العراق والمسائل يعني خدوا يهود زي م ا ا ن ت و ا عايزين يلا وصحيح لا بالقوة البشرية اليهودية البشرية مثله لانما امداد قال لك لا البلد للبلد ده هذه ان شك كان طرد انشاء إن ش انشاء ء ل ل ص ه ي و ي ة إن شاء للحكم الصهيوني هناك لذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لا بد أ ن يكون واضحا نحن لا نعترف إ ن م ا المصيبه ة قناة أنه عندما يدخل اليوم، يدخل اليوم هؤلاء المستوطنون بهذا وانظروا أنتم شايفين مشايخ على قناة التلفزيون إنما هؤلاء بهذا على العالم يدخل يدخل د اليوم اليوم مشايخ م الشيخ الذي يجلس في إلى س ج وهو مهيب ويصعد ا ل خ ط ب ة ويدرس خ ط ب الجمعة و ي للناس حينما يقف وهو يرى المسجد مستباح ماذا بقي في في صحفنا يوم الأيام العربية والإسلامية اليهود الصهاينة لعبوا لعبوا شيخ الجنود وهذا جنود لعبوا من الكلام بعمة المسجد نشر العساكر الكرة حتى ونشر هذا الكلام انه سقطت العمامة سقطت في اثناء الضرب فتقذفوها باقدامهم هذا ونشر الكلام في صحف العرب والمسلمين ويدخلونه ف كل مكان ا المسجد الاقصى ي د خ ل و م ر ة بعد م ر ة والناس هناك مستضعفون ماذا يفعلون ده المسجد الاقصى حتى في ساعات البراح حتى في ا ل ص ه ا ي ن ة لا يسمحون ب ا ل ص ل ا ة فيه إ ل ا لمن عمره زاد على خ م س ة واربعين ي يعني ن سنة على شام ا خلاص بقي ر و... و... ي ورحم م م الله جيل س س ن سنة خمسة وخمسين سنة وأبو بكر واحد وخمسين سنة وده وعمر خ وخمسين م س سنة أو أو سنة ي ن وابو واحد وده و بكر سنه ت م ا ن ي ة واربعين او س ت ة واربعين س ن ة شيء من هذا القبيل يعني يعني خمسة والنبي عليه الصلاة مشى على قدميه 500 ميل 500 ميل لما بالكيلوات يطلع ثمنمية كيلو رجليه لا يوجد على على من اظن ثمنمائة لانه خمسة خمسمائة خمسمائة والسلام مشى لما متر ما تحسبها الصلاة اكتر لا لا يجد يركبه ويتخلى سنه سنة من عمر الشباب لأنه الشباب س ح ى ط أ ا منه و ك ن لأن المسلمين لا يجدون ما يفعلون فالنتيجة هي ما يحدث. أيها حين لا الإخوة ل أيها ما ما هذا هي يحدث يحدث و ت خ المسؤول عن ح ر ا س ة هذا لابد أ ن تكون ا ل ر ؤ ي ة في هذا واضحه ة ومع الأسف يحدث ذ ا أيضا في وسط الاتهامات التي تكال لكل من يحاول أ ن يدفع عن المجاهدين ويحاول أ ن ينصر الجهاد الفلسطيني أو الأحداث المقاومة الفلسطينية. ماذا يعني بنقول تركوا وقتا وقتا ولا النزول الفلسطينية ماذا لنا إنما سبحان الله ولا يزال المسلم يقصر في صلاة الفجر لهم يقصر في يعني نبعد عن هذه مع ا ل أ س ف الشديد وقد يهتم ب د ر ج ة في عمله يحصل عليها فوق اهتمامه بالصلوات والزكوات وبالصيام الصيام الذي لا مثيل له. الصوم لا مثل له. يبقى الإنسان من رمضان إلى رمضان لا يضمئ لوجه الله لا يضمئ نفسه. لماذا مثيل له مثل له إلى لوجه يبقى يضمئ يضمئ من نفسه لماذا نفرط في الدين لماذا نفرط في ذكر قضايانا لامتنا أ م ت ن احنا كنا بنوع كان هناك ن شهرين ثلاثة من يضع برنامج فلانا, وغدا فلان وغدا فلانا فلان فلان يضع ليكلم اليوم ثلاثة وغدا وغدا ه جزاها الله ب وتكتب ب ط العزمات الجزاء لي تقول أم خير أ كتائب بعز الدين القسام ويزحفون على ا ل أ ر ض ويحلمون بالجهاد من ك ث ر ة ما كلمتهم عن أ ن قيمتكم هي النهوض بواجب أ م ت ك م قلت لهم كده ياولاد قيمتنا ان احنا نقوم بواجب امتنا فندعو الى الله ونجاهد في سبيل الله ونربي انفسنا على الحق وكانت تنزل بهم وتلبسهم لبس ثقيل جدا في عز مكان الدنيا ت ل ج وبرد وتنزل بهم الى ص ل ا ة الفجر في المساجد لان اباهم ليس بنفس الصورة المساجدة اباهم بنفس ا ل ح ر ي ص ة على ذلك لانه عنده شغل وعنده غيره فكانت تنزل في وقت الفجر وبرغم المطر والبرد ولا تزال ي ذ ه ب الاولاد الى ص ل ا ة الفجر ادي مهمتها لا هي عايزة انترنت وان كان علموهم. علموهم كل هذه المستجدات الجديدة في في اطار حراسة القيم والدين ودون التفلت انما لا ودون هي في عايزة ولا عايزة ياخدوا سنوية ويخشوا كلية عايزةهم تعلمهم علموهم تعلمهم عامة هذه كل ولا الطب ولا انترنت يشتروا موبايل جديد ولا عايزاهم يتعلموا عايزاهم يبقوا بيصلوا الفجر و ا ل ض ه ر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد وبيصلوا الشفع والوتر اخر الليل قبل ما يناموا ع ي ز ا ه م يحلمون بالنهوض بواجب الاسلام ي ع د و ا امام سطر واحد من ا ل ق ر آ ن يحفظونه وهم يرون ان السطر ارتفعت اليوم د ر ج ة تقوله ل كده تقوله ل يا ابني انت ارتفعت ا ل ن ه ا ر د ة درجه ة ما شاء ا ل ل حفظت سطر من القرآن. فيه في آيات والذاريات وكتاب سطر والطور مصطور القرآن رق من منشور ثلاث تلت ا درجات في ا ل ج ن ة فإن الجنة عدد درجات الجنة بعدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن فكلما حفظ ا ل إ ن س ا ن آ ي ه ي ق ر أ ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة ويقال له اقرا أ و ر اقرأ ت ق ي وارتقي فإن كل آية فإن حفظت هتوقف حفظت منزلتك عند كنت هنا هنا كل ترقيك تتلوها الغيط آية آخر آية كنت تتلوها. حفظت الغيط هنا هتوقف هنا حفظت زيادة درجة اصعد أم أم تربي حلمه امله في درجات ا ل ج ن ة تقول له اصعد يا ابني اصعد ربنا معك يا رب الى الفردوس الاعلى ام تستنهض عزمته وينزل ص ل ا ة الفجر حتى اذا بها ت ف ا ج أ بما لم تعلمه له انه يزحف على ارضية الشقة كما يزحف المجاهدون الذين يراهم الاغاني والانشيد بنسمعها عن الجهاد في فلسطين الجهاد يزحف يزحف اللي في على بعضها محزن ومؤسف ل أ ن ه ا أ غ ا ن ي و إ ن كانت تبكيني وتاثر في ه إله ا إنما آيات العويل والولولة ناس يقولوا أتلونا وضربونا وعملوا فينا إلا بتلطم وشايف أبويا وشايف وشايف وشايف مسجدي وشايف أمي لا إله إلا الله ليك لا يا إخوة أ ن ا ش ي د ن ا ليست اننا ل والولولة والشعور إ ح ب ب ا ط أ نقتحم أننا, أننا سنجاهد في سبيل الله حتى نفنى النبي صلى الله عليه وسلم لما ع ولم د ي وهوجم يبق له من يناصره من, ينصره يعني من البشر الا ب ش ر إ ل عمه وجاءت ا ل ل ح ظ ة التي ر أ ى النبي فيها أ ن عمه ي ش ك أ ن يترك نصرته قال له لن اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه بن بن بناكل ونشرب لان في وقت انما صدقوني لو جاءت لحظات الحق لا حق لانسان في هدف دنيوي ولا للحظه ة واحدة ي ا ا ل خ و ة م ا ح د ث اليوم في المسجد الاقصى من اقتحام بينما العرب راضيين يقولوا إن إحنا بنجمد المبادرة العربية في من مش بنجمد حتى ان احنا ده ا ل م ب ا د ر ة ا ل ع ر ب ي ة اللي بتقول ل إ س ر ا ئ ي ل والله إ س ر ا ئ ي ل ياختي أ لو, لو سمعت الكلام ل ا ن ا افتحلك بلاد العرب كلها وتجري وتكسبي ج ر ي و ت ب ر و ت ك وغيره بس ن ع م ل كده د و ل ة ف ل س ط ي ن ي ة ومنظر يعني هذا لما رفضته إ س ر ا ئ ي ل ا ل م ز ع و م ة ع ر ف ت و المزعومه بقى ي بيقول ة لأننا شحاتة حبيت أنا أنا إن بس يعني أضرب علشان يبقى علشان اضرب مثل ولكن ا افهم ض ح ن ا ماذا س ت اقول اقول اننا ف ي هذه ان ل ل ح ا ة ر ا ه م ي ق ت ح م و ن ا ل مسجد ا ل ا ق ص ى والعرب خ ج ل يقول ن ي و انما ب ج د يقول لك وهذا الامر لن يبقى طويلا لن ل يبقى ي ط و اقل هو ب ه عشر سنين مثلًا أقل من ث ل اقل ا م عشر سنين لكن فايها الاخوة ما يحدث يجعل ا ل ا م ة لا تنام لا تركن لا تقعد ولا تصدق هذه التهمة بالمجاهدين الجهاد الله التي ابدا ولا بمن يدعمون الجهاد في سبيل الله. يا اخواني انا سبيل ليس عندي وقت لاتكلم طويلا تنسق وقت بمن يدعمون انما في عندي حسبي ان تروا هذا وعايز أ ق و ل لكم لو أ ن مسجد مش المسجد ا ل أ ق ص ى حدث فيه ما حدث اليوم في ح ا ر ة الناس اللي بياخدوا مخدرات وخمور وهم مسلمون ما المسجد دمي ودمه لما مسجد مدينتك كانوش هيسيبوا كان أنا س... س... بتدافع حارتك شارعك لكن بيتك يدنس يعني أنت عن دنس هيقول ولدي يروح طيب في في في في ه المكان قد أقدس دنس مسجد من ث ا ث ة س ا الأرض ا ج د على ل ظهر م الوحيد الذي اجتمع فيه ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا م ر ة و ا ح د ة مرة、واحدة. اجتمعوا معا مرة واحدة هو المسجد ا ل أ ق ص ى و إ م ا م ه م نبيه نبيك كان إ م اماما ل ه صلى لهم ل عليه ل و س و أ ن ت تسلم المسجد ا ل أ ق ص ى ل أ د ن ا س الناس و أ ن ج ا س ه م يعبثون فيه ويدخلون فيه ومنهم من و أ ن ت م تعرفون ما نشر من أ ن منهم من تبول فيه يوما ومنهم من تغوط فيه يوما ومنهم و أ ن ا أ ق و ل كلمات لا أ ط ي ق ه ا ولكني أ ر ي د أ ن أ ج ر ح مشاعر المسلمين لعلهم يشعرون ب أ ن ا ل أ م ر ليس بسيط ماذا نفعل ل قلت لكم يا إخوة ثلاثة واضحة محددة الأمر ل أمور محددة يا واضحة ا إخوة و أ أ ن تحقق في نفسك كمالات ا ل إ ي م ا ن ح ق ي ق ة التوحيد والتقى و ا ل ط ا ع ة و ا ل ص ل ا ة و ك ث ر ة الصوم وحققوا أذيقوا, أذيقوا, أذيقوا قلوبكم حرارة حرارة أذيقوا أذيقوا قلوبكم الإيمان الإيمان الإيمان والأمر الثاني ا ل أ م ر الثاني هو ا ل أ م ل والحلم أ ن ن ا لا نفعل ذلك من أ ج ل النوم بل من اجل القتال في سبيل الله والجهاد سبيل ونتكلم ومع ذلك ليست م س ت ع د ة لتدنيس هذه المساجد وليست مستعدة وسوف نقاتل في سبيل الله من قاتلنا والامر ن ق و ل ه ذ ع ن نبقى الذين ي لا أسر و ويأخذون من دعوة الإيمان والتوحيد والطاعة والتقى ن الناس من الإيمان خ م د الثالث يخدرون به ا أ والأمر ع ص ا والآمال ا ب ل الواجب علينا بعد, هذا وذاك بعد هذا وصنع الأمل هو ذ ا ذ العمل ك بعد وصنع هذا ا أ م ل ل هو ا ب ا ل د ع و ة إ ن ه ا ض الناس إ ح ي ا ء الناس إ ف ه ا م الناس لا أ ق و ل إ ف ه ا م الناس قضية هذه ا ل ق ض ي ة فقط و إ ن م ا غيروا مسار الناس إ ل ى الطاعه ة والتقة أ ي ا ا ل ل م م س و ن يأني الأوان ألم ا ل أ يسألكم يسألكم أجيبوا ربكم. ألم يأني, ألم يأني للذين آمنوا أن و يقول آمنوا ا الله سبحانه الله ن للذين ربكم ت خ ش ع ق ل لذكر الله وما نزل من الحق و وما ب ه م من أ م ا جاء الوقت أ ي ه ا الشاب ا ل ل ي مفردات حياتك تكسف هو ربنا خلقك ع لكي ش ا ن انت متصور ان الله خلقك لهذا وأنك حين تلقى يقول حلو لتكون الإخوة أيها الإخوة أيها خلأك أفيق أيها أيها أيضا مهمة جدا وأصبح يعني هذا يعني أنا أحاول حين ربنا العالمين يعني حياتك لي تلقى هل لله هكذا جدا هذا رب وقفة يعني مهمة كما تلاحظون أحاول أن أن يعني أن يتاسع ل و ق ت المستطاع بقدر ق و ف ة م ه م ة جدا ج د امام جدا أ ما أ ع ل ن ب ا ل أ م س ب ش أ ن حسن نصر الله وحزب الله و انتم ل ل ك ا م ده أ تعرفون جيدا جدا تعرفون تماما ع ر ف و ن ت أ ن ن ا تحدثنا عن مساله أ ل ة ش ي ع ع ة وتحدثنا ن ا في سياق ل ي س ذكرا لأمر ا ل ش ي ع ة يعني أنا لم أكن أطرح لم م ولا ض و ع ا ش ي ع ة و ل موضوع ا ل ش ي ع ة و ا ل س ن ة ولا تقويم عقائدهم ولا ذكر الفوارق والخلافات بين ا ل ش ي ع ة و أ ه ل ا ل س ن ة ولا التمايز العقائدي ولا المفاسد في الظنون ولا وانما كنت أ ت ك ل م في موضوع آ خ ر تماما وجاء هذا الأمر في سياقه في كنت اتكلم في حق المجاهدين في ان يتعاملوا مع كل الناس وان يتعاملوا تعاملا سياسيا حتى مع عباد الاصنام حتى مع تعاونهم عباد الاحجار فبالتالي تعاونهم في شأن صمود غزة مع الايران ولا في الشيعة ولا غيره في شأن كنا نتكلم غزة الناحية الفقهية هذا السياق لا عن أ ن ذلك جائز و أ ن النبي تعامل صلى الله عليه وسلم مع اليهود وتعامل مع النصارى وتعامل مع عباد ا ل أ ص ن ا م وتحالف مع خ ز ا ع ة وهي م ش ر ك ة و ث ن ي ة وكنا نتكلم في هذا السياق ولم نفرط ولم ن ق ص ف ولم نقتصد برغم هذا من بيان الفارق الشاسع والتصادم العنيف بين ظنون ا ل ش ي ع ة وبين عقائد المسلمين ا ل ص ح ي ح ة وذكرنا ما في ا ل أ م ر من مفاسد وما فيه من انحرافات وذكرنا تماما ما فيه المشروعات الموضوعة وعملهم وما إلى ذلك. ولكن ذلك هذا أتذكر فكرهم يكن هناك لنشر الأمر تماما ما اقتصاد أبدا في هذا الأمر فيما لم فيه في إلى أبدا وانما أ ن ا بس ا ح ب ي ت أ ق و ل لبعض ا ل إ خ و ة كلام من أ ص ح ا ب ا ل أ س ئ ل ة والله الذي لا إ ل ه غيره أ ن ا اليوم كنت قادم وكنت أ ن ت و ي أ ن أ ب د أ من أ و ل ل ح ظ ة ب أ س ئ ل ت ك م و أ ظ ل معها حتى أ ن ت ه ي لكن سبحان الله العظيم يعني قدر الله غلاب وقدر الله سبحان يعني نحن نطاوعه ونتطاوع معه قدر وقدر إ ن شاء الله نعود إ ل ى أ ص ح ا ب ا ل أ س ئ ل ة و س أ ح ا و ل أ ن أ ب ق ي ولو ثلاث ة أ ر ب ع دقائق للتعليق على أ ع ج ل هذه ا ل أ م و ر إ ن شاء الله إ ن م ا أ ع و د أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ف أ ق و لكن ل أ ن يعتبر هذا ب ي ئ ة ت م ه ي د ي ة لما حدث لا يمكن أ ن نقبل هذا أ ب د ا هذا الامر هذا كلامنا منقطع ا ل ص ل ة ت م ا م ولا نرضى عن م ظ ل م ة تقع حتى ولو بعابد وثن ولا بعابد صنم ولا بظلم يقع على احد ولا بادعاءات ل نحن نعلم تماما كيف تحاك تساق وكيف وأريد أن أقول لكم واريد اقول ان انه المعهود في سوق الاتهامات كلنا يعرف كيف وكيف وكيف وكيف هذا ا ل أ م ر منبت ا ل ص ل ة موضوعيا ولا نقبل أ ن يكون هكذا و إ ي ض ا ح عقائدنا ومفاهيمنا لا يمكن أ ن نسمح أ ن يتخذ مؤسسا أ و م ق د م ة مطلقا لكي ينتهك حقوق أ ح د أ ونحن لكي يدعى عليه يدعى بغير حق و نصدق فعلا أ ن الاتهامات ب م س أ ل ة اتخاذ أ ع م ا ل غير ص ح ي ح ة و أ ن الصحيح هو م ع ا و ن ة ا ل ق ض ي ة الفلسطينيه ة نحن نعلم أن ذ الذي هذا ذاكي ا النظر طبعا عن اللبس في الصياغة الذي استخدمه هذا الرجل الملتها بالشيء بصرف بشأن صدقنا نشر رجل في عن الحقيقة هو、صدقنا. في انه غير صحيح وجود اي كذا واي كذا واي كذا و ا ن وصدقنا لما قال اننا يعني مساله المعاونه الفلسطينيه لا يصرح فيعني نحن نفهم هذا إ ن م ا على كل حال نحن أ ح ق من يعرف أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كيف تخرج هذه الاتهامات ولا يمكن إ ط ل ا ق ا أ ن نسمح ق ر أو أن ن أ ن يكون كلام ا ل ع د ا ل ة الذي يجلي ويوضح تمايز الظنون وتمايز العقائد وتمايز ا ل أ ص و ل وتمايز الرؤى لا نسمح أ ن يتخذ ذ ر ي ع ة لشيء آ خ ر من مظالم أو لشيء من لشيء أو هذا القبيل ولا نصدق إ ط ل ا ق ا إ ل ا ما نعلم على الوا على أرض الواقع الوا الحق وهذا هو ما أقوله لأننا لا نري لا لا الله وهذا ما شوفوا يا هو إخوة أرض أنه نريد يمكن أن شاء الله أن أ نمال م ا ل وكم ر واضحة و من شخص من صالحي المؤمنين ل أ ن ه يعاون المستضعفين يتهم هذا أ م ر طبيعي فما بالكم بغير صالح المؤمنين ولذلك بوضوح بوضوح أمور كامل كامل ثلاثة نحن نفرق بوضوح كامل ها نفرق بوضوح كامل بين أمور ثلاثة بين منع استهداف من غوث المستضعفين والمحاصدين والمجاهدين وايضا بين ا ل ر غ ب ة في الانتقام والعقاب على موقف سياسي وبين عداله ة وعدالة الطرح الاضاح د شيء ا ل ا الاولى والثانية نقبل ط ل لا、يمنعنا. والنبي عليه الصلاة الكلامي ا ا وانما هذا يمنعنا اسمعوا يا جماعة ق و شيء ض ح المسلمين قتلوا واحد كافر في الشهر الحرام فالمشركين قالوا هما دول, دول اهل الدين دول اللي ع ن دان ه م د وعمه دول اللي دول دول دول ا ل ق ر آ ن لما نزل قال إيه ق ايه ل س أ ل لك ل و ا عن ش ر الحرام قال ت فيه قتال فيه, والقتال فيه كبير كبيرة الكبائر التوقيت غلطة من وهم ما أصدوش هما فهموا خطأا أصدوش لكن هذا الكلام لا يؤدي إ ل ى قلب الموازين قل قتال فيه ك ب ي ر ة من الكبائر وإخراج وصد على المسجد الحرامي وكفر به و إ خ ر ا ج أ ه ل ه منه أكبر ا ل ل بتعملوا ل ي أيها ا ك ف فنحن ا لا نغير العدالة ظلما ر نغير أ ب د ا أيها الإخوة الأحباب احنا لم يبقى عندنا الا دئتين او ث ل ا ث ة ولذلك يعني ان ا ل ح ق ي ق ة طبعا الوقت مش هيكفي انما على كل حال يعني اعتقد ن ي ع ان من الافضل الا ا ب د أ في ا ج ا ب ة اسئله لأن واعتذر لكم عن هذا لأن الوقت ضيق أسأل الله عز لان هذا الله الوقت اسأل السدادة وجل لي ولكم والرشاد ضيق يا إخوة ر ب نحن ا عوضنا خير إحنا إحنا نحن نقدر والله يقدر ف إ ذ ا أ ت ى الوقت فكان تقديرنا لم نستطعه إ ن م ا أ ق و ل لكل الناس أ ص ح اعلموا ب الأسئلة ان الله بصير بكم فالجاوا اليه وبدلا من أ ن توجهوا أسئلتكم إلى الشيخ ت ج ه و إلى الله في المساجد معظم اللي بيسألون أسئلة وكرباته بيابكو في معظم معظمهم بعيد عن الركعات والسجدات بعيد عن المسجد بعيد عن المصحف بعيد عن الطاعات بعيد عن هجر المعاصي في فرق بين إنسان نظيف في بين وبين إنسان لا يتوضأ ولا يصلي ويدخن ويشرب ويترك مخدرات وخمور ويترك البنات إنسان إنسان والنساء لا ولا اختلاط وهو يختلط مع النساء والحريم في ا ل أ ع م ا ل والتضاحك و ا ل أ خ ذ والرد فرق كبير بين أ س ئ ل ة اللي جايين من ب ي ئ ة ن ظ ي ف ة ط ا ه ر ة وبين ا ل آ ت ي ن من ب ي ئ ة م ل ي ئ ة بالتلوثات الذي أقوله يا أصحاب المشكلات التي إجابة الأولى والجامعة لكم اخرجوا من بيئة الدنس وانتقلوا إلى الطهارة إلى الطهر والنظافة أقوله ترسل لكم إلى إلى بيئة من انتقلوا إ ل ى هواء نقي طهور ستتغير حياتكم ستجدون ت حياتكم ت غ ي ر ا س أ ن ف س ك م غير محتاجين أ ن تقدموا هذه ا ل أ س ئ ل ة ل أ ن ا ل أ م و ر ستتسق ح ل و س ت وستجدون أ ن م ا أ ن ت م تعانون من جو ملوث غير مطهر مليء بالمفاسد فينبت فتأتون إلينا بهذه مشكلات الأسئلة الدنس، غادروه وانتقلوا إ ل ى مجتمع طهور مسجد أ ن و ا ر مصاحف طاعات اتركوا المفاسد ارجو الى الله عز وجل سيتغير الأسبوع نلتقي كل الله إلى القادم الله هذا وهذا شاء شاء إن إن أن في تقبل الله منا ومنكم لا تناموا ا ل ل ي ل ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لا تناموا انهضوا و ع م ل و ا وايقظوا ا ل أ م ة لا تناموا ولا تركنوا فإن الله ناظر إلينا ناظر حسيبنا、وحسيبكم. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا الله والله الله الكرام عليه يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وجل إليه عليه عليكم وبركاته برحمتك أرحم ورحمة وحسيبكم يأخذ أخذ عز